كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم لا ترونا الجحيم ثم لا сім بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلُّ لِكُلِّهُمَ ذَاتِ اللَّهِ فالذي جمع مالاً وعدّه يحسب أن ما من في حطمت وما ما ادم کمال ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيت ألم يجعل أرسل عليه جا آرهم که I'll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 It's This... me. بسم الله الرحمن الر... What <laughs> می تسبح بحمد ربك ربی فصلني ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم Oh <laughs> اوه oh, سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله I'll be